بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم معنا في الدروس الماضية شرح خمسة عشر حديثا من الأحاديث في عظمة رب العالمين وكان آخر حديث حديث استوى حتى أثني على ربي عز وجل أما بالنسبة لمن صححه أو من ضعفه من أهل العلم فقد صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وقال الهيثمي يراه أحمد ورجال رجال الصحيح وأما الذهبي رحمه الله قال الحديث مع نظافة إسناده منكر وأشار أحمد رحمه الله إلى إرساله وقال الذهبي في تعليق عصير النبوية حديث غريب منكر وأشار النسائف الكبرى إلى إرساله لعله يقصد بالنكاره رحمه الله قول في الحديث اللهم قاتل الكفر الذين اوتوا الكتاب لأن الحديث كان في يوم أحد وكانت المعركة مع المشركين وليس مع أهل الكتاب وعلى أي حال هناك من صححه من أهل العلم كما قلنا كالحافظ من حجر رحمه الله وما أشار إليه الهيثمي رحمه الله من أن رجال رجال الصحيح ولا منع أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين بمناسبة قتال مشركين آخرين وعلى أي حال تقدم هذا الحديث معنا مع شرحه وليوم الحديث السادس عشر لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولأوفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار الحديث راه أبو داود وصححه بن حبان رحمه الله وكذلك ابن القيم والذهبي وضعفه ابن رجب رحمه الله قال محققو المسند إسناده قوي وقال الهيثم رجال ثقات والله سبحانه وتعالى هو العدل وهو منزه عن الظلم والظلم محال في حق الله إن الله لا يظلم مثقال ذره ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد وقال في الحديث القدسي وقد مر معنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي رواه مسلم وهو سبحانه الحاكم المتصرف يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويفعل ما يشاء يحكم ما يريد لا معقب لحكمه له الخلق وله الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم هنا نشير إلى أن المبتدعة في جانبين في مثل هذا بعضهم وهم المعتزلة يردون مثل هذه الاحاديث اصلا ولا عترفون بها والأشاعر في الجانب الآخر يقولون يعذب بلا سبب ولا حكمة ولا تعليل ولا يلزم لا وجود لا حكمة ولا تعليل وهذا خطير ايضا القول هذا فالله عز وجل لا يمكن أن تكون افعاله صادرة عن غير حكمة او بلا حكمة او يفعل أشياء عبثا ويفعل أشياء بلا سبب لا, لا علة لها ولا تعليل لها لا لكن نحن قد تخفى علينا العلة قد تخفى علينا الحكمة نعم لكنه لا يوجد انه انه يعني جواز أن يفعل الله شيئا بلا حكمة هكذا لمجرد المشيئة كما يقول الاشاعره مجرد المشيئة أهل السنة يقولون لا لا يمكن لا بد أن تكون لا بد كل فعل لله سبحانه وتعالى صادر عن مشيئته وبإرادته عز وجل لكن لا بد أن يكون الله فيه حكمة ما يمكن يكون عبثا أو بلا حكمة لا أما هم يقولون بمحض المشيئة المجردة فلو قال قائل لو قال قائل <تصفيق> هذا الحديث يعني لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل الأرض طبعا لو أنه عذبهم سبحانه وتعالى لعذبهم وهو غير ظالم لهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم ما معنى ذلك يعني انه سبحانه لا يعذبهم الا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لان هنالك سببا في الحقيقه يستدعي التعذيب مثل ايش مثل ايش انهم لم يشكروا نعمه الآن لو جمعت كل أعمالنا نحن أعمالنا لو جمعت كلها على نعمة واحدة ما ادتها طيب بقية النعم عباداتنا فيها وفيها وفيها الرياء وفيها العجب وفيها التقصير وفيها خروقات كثيرة يعني لو عذبنا على تقصيرنا في العبادة نستحق لو عذبنا على عدم عدم شكر النعم حق شكرها نستحق لكنه سبحانه بفضله ورحمته وكرمه ومنته يغفر ويتجاوز ويقبل التوبة سبحانه وتعالى ولو شاء عز وجل لعذبنا على الصغيرة والكبيرة رحمك الله لعذبنا على الصغيرة والكبيرة وعلى كل شيء وحاسبنا على ذلك على كل الاعمال على كل التقصيرات على كل التقصيرات فاذا لو أن الله سبحانه وتعالى لو ان الله سبحانه وتعالى عذب اهل سماواته واهل الأرض لو أنه عذبهم عز وجل لعذبهم وهو غير ظالم لهم لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ونعم الله على العباد كثيرة والحقوق عليه وحقوقه عليهم كثيرة ومع ذلك فهو يعفو ويغفر ويتجاوز والعباد ما قاموا ب ما قاموا بحق شكره وأعمالهم كلها لا تفي نعمة شكر نعمة واحدة فما بالك ببقية النعم فما بالك إذا كان في أعمالهم معاصي فما بالك إذا فيها كبائر وأيضا قيامهم بحقوقه في تقصير إما جهلا أو تفريطا إما جهلا أو تفريطا معصية تقصيرا ولذلك قال عليه والسلام لن ينجي أحد منكم عمله رواه البخاري ومسلم فإذا لو عذبنا على تقصيرنا في العبادة أو عذبنا على تقصيرنا في شكر النعم لكنا مستحقين ولا لا خرص هذا, هذا من معنى هذه العبارة لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم فلو عذبهم لعذبهم بحق يعني عذبهم لحقه عليهم من تقصير في حقه وهو غير ظالم لهم لو عذبهم في هذه الحالة هم يستحقون العذاب وما كان تعذيبهم ظلما كيف وأعمالهم لا توازي القليل من نعمه كيف وهم مقصرون في طاعته فتبقى نعمه الكثيرة ما لها مقابل في الشكر ولو وزع الطاعات كل واحد على النعم التي أتاه الله إياها مات في بشكر النعمه قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وأشار أيضا في الايه الاخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أشار إلى أنه غفور رحيم على تقصير العباد في شكره لنعمه طيب قال بعدها ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم فإذا رحمته ليست في مقابل الأعمال ولا ثمن عليها ولا تبلغ أعمالهم رحمته فرحمته خير من أعمالهم لو واحد قال هل يرحمنا؟ هل يرحمنا؟ لأن أعمالنا تستحق رحمته توازي رحمته تكافئ رحمته يقول لا رحمته خير وأعظم من أعمالنا ولو كان على أعمالنا فقط ما ندخل الجنة لكن رحمته وأعمالنا ليست مكافئة للجنة حتى لو الواحد من أهل الجنة عمله لا يكافئ الجنة ولا ثمن للجنه لكن سبب للدخول للجنة طيب إذن بما ندخلها؟ بما ندخلها؟ برحمته إذا أعمالنا ما تكافئ الجنة يعني ما نستاهل مهما عملنا مهما عملنا يعني ولا شكر نعمة يعني مثلا نعمة التنفس مثلا نعمة التنفس مثلا يعني كل الاعمال ما تكافئ نعمه فسيكون دخول الجنه ايش هذا زايد صح لانه سيقال طيب بقيه النعم فضلا عن ان نستحق الجنه يعني باعمال فهذه الاعمال لو وزنت وحسبنا عليها حسبنا عليها يعني تماما ستستهلك كلها في شكر نعمه وما ادينا بقيه النعم ولا فضلا عن أن نكون فعلنا ما يساوي دخول الجنه طيب اذن بما ندخل خلاص كذا نقول ندخل برحمته لكن في ناس ما يدخلون المشركون الكفار لا يدخلون ابدا وفي ناس لا يدخلون الا بعد عذاب اهل الكبائر ومن لم تستثنه المشيئة فهناك ناس يستحقون دخول النار ولكن مشيئة الله يعني يش... الله سبحانه وتعالى يشاء ان لا يدخل برح... برحمته وناس يدخلوا ثم يخرجون يدخلون ثم يخرجون فإذا نح... كل الذين يدخلون الجنة لا يدخلون إلا برحمة الله الا برحمه الله والا فالاعمال لا تنجيهم من النار ولا تدخلهم الجنه اذا جيت على قضيه الحساب الحساب يعني يعني انه هل تساوي ما ما تساوي كما قال عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا ولا انا يعني حتى عباده الانبياء ما توازي شكر النعم التي انعم الله بها عليهم لو اخذت نعمه النبوه فقط وكان فضل الله عليك عظيمة وعلمك ما لم تكون تعلم واتى الله النبوه واتى انبياء الملك والحكم والنبوه سليمان وداود اذا حتى الانبياء اعمالهم لا تكافئ الجنه قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية لن ينجي أحد منكم عمله. رواه البخاري ومسلم. فالاعمال الصالحة ليست مساوية للنجاة من النار ولا لدخول الجنة. لكنها سبب. يعني لو واحد ما عمل قال يعني إيش خلاص ما في ما نعمل أقول له ما تعمل خلاص يدخل النار ما عنده سبب للنجاة أصلاً يعني تدركوا رحمة الله على إيش إن رحمة الله قريب من المحسنين فإذا لابد أن نحسن حتى يرحمنا ويدخننا الجنة لابد أن نعبد حتى يرحمنا ونودي من النار لابد أن نتوب حتى يرحمنا ويتجاوز عنا ولو ما في توبه ولا في عمل صالح اذن أدخلوا الجنه بما كنتم تعملون بهذه هذه باء السببيه وليست باء الثمنيه ليست ثمنا ولا مكافئا السبب لانه امرنا واعمالنا سبب نرجو بها عنده نرجو بها عنده ان يدخلنا الجنه نرجو بها عنده ان يباعد بيننا وبين النار فدخول الجنة إذن برحمة الله وفضله والنجا من النار برحمة الله وفضله إذن معنى الحديث لو عذبهم لعذبهم من يستحقون كل أهل السماوات والأرض ولم يكن لهم ظالبا ولو رحمهم فهذا مجرد تفضل منه وكرم لا لأن أعمالهم يستحقون بها يستحقون حق يعني يستحقون بها الرحمة والجنة والنجمنا لا لكن لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم ولو رحمهم لكان ذلك فضل منه وكرم لا بأعمالهم فرحمته خير من أعمالهم فجميع العباد تحت عفو الله ورحمة الله وفضل الله والذي ينجو منهم ينجو بفضل الله وعفو الله ما فاز أحد إلا برحمة الله ما يفوز أحد بالجنة إلا برحمة منه وفضل وإذا كان هذا حال العباد فاذا عليهم أن يشكروه وأن يعلموا عظمته وقوته سبحانه وانتقامه وعذابه وتقصيرهم في حقه طيب قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر هذا يبين أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان وأصول الإيمان وأن الإنسان لن ينجو إلا بهذا الإيمان وأن الله قدر كل المقادير والحديث هذا طبعا له قصة أن ابن عمر رضي الله عنه أتي فقيل له إنه قد ظهر قبلنا أناس عندنا في جهتنا السائل يقول يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ما معنى يتقفرون يعني يطلبون ويجمعون وذكر من شأنهم أنهم يعني مشتهدين لكن يزعمون أنه لا قدر يزعمون أن لا قدر السائل يقول عندنا ناس طلعوا يعني طلعت نافته عندنا يطلبون العلم لكن يقولون ما في قدر مكتوب الله ما كتب المقادير ولا ولا قدرها ولا انه سبحانه وتعالى اجر القلم بها قال ابن عمر وانهم يزعمون ان لا قدر وان الأمر انف يعني مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله وأنه لا يعلمه إلا بعد وقوعه تعالى الله عن قولهم طبعا قدري هؤلاء مجرمون مجرمون في حق الله لكن يزعمون أنهم يريدون تنزيها ليش يقولون ذلك يقولون يعني كيف نقول انه علم بالمعصية قبل وقوعها ليش ما منعها لو كان علمها كان منعها سبحان الله وهو سبحانه لا يبتلي لا يبتلي وليش خلق الشيطان وليش خلق الشر فاذا الله علمه شاءه واراد خلقه لكن لا يحبه طيب لماذا خلقه لماذا اوجده ابتلاء للعباد يبتليهم من يطيع الشيطان من من يطيع الرحمن فهؤلاء القدريه جاءوا وقالوا لا لا ما يعلم ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه لو كنا يعلم قبل وقوعه معناه كيف علم وما منعه سبحان الله انتم تتحكمون فيه تحكموا في افعاله هو يفعل ما يشاء حكمته اقتضت شاء سبحان الله شاء واقتضت حكمته ان يخلق الشيطان وان يخلق الشر وان يقدر وقوع هذه الاشياء حتى اصلا لو ما لو ما وقعت اهل النار يستحقون دخول النار على ايش سؤال يعني لو ما وقعت كيف تكون حجته على خلقه فهؤلاء مساكين يقولون أرادوا أن نجا من شيء فوقعوا في ما هو أسوأ وأطم ايش هو أن ينتهم الله بالجهل أنه يفاجأ بالأشياء عند حدوثها تعالى الله عن قوله ما هذه شوف قارب بما هو بما فروا منه تجد كارثة كبرى قولهم هذا سب في حق الله وأي سبة ونقص قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم اني بريء منهم وأنهم براء مني لا أنا منهم ولا هم مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فانفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر بدون إيمان الأعمال البر هذه ذاهبة لو لو كان له مثل أحد ذهبا وأنفقه ما قبل الله منه حتى يكون يؤمن بالإيمان وأركانه ومنها أن يؤمن بأن الله كتب المقادير وعلمها وشاءها وخلقها وأوجدها وما حصلت إلا بعلم منه سبحانه وتعالى وأنه شاء لحكمه وابتلاء للعباد وليميز الله الخبيث من الطيب ولمحص الله الذين آمنوا ويظهر أصحاب النار في الواقع المستحقون لها وتقوم عليهم الحجه ثم روى ابن عمر عن أبيه عمر حديث جبريل المشهور في أركان الإيمان الستة. فتبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء وأخبر أنه من هؤلاء القدارية لا تقبل منهم أعمال بدون الإمام بالقدر وكانت هذه النبتة الخبيثة طلعت في عهد الصحابة يعني يعني لو واحد قال أول الفرق ظهورا الخوارج القدرية أول الفرق ظهورا في عصر الصحابة في عصر الصحابة يعني ما الخوارج والقدارية والخوارج أبوهم أبوهم ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة اللي جاء يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله هذه قسما ما اريد بها وجه الله فإذا اول الفرق ظهورا في الأمة هؤلاء الخوارج القدرية الصحابة وقفوا منها موقفا حاسما يعني عمر الخطاب لما خرج هذا صبيغ بن عسل يسأل عن المتشابهات يعني المتشابه يأتي يجلس إلى الناس حديث عهد بالإيمان حديث وعد بالإيمان او من العامة ما عندهم علم يسال في المتشابهات يعني يجي والمرسلات والعام سابقات وال والذارياء يعني يدأ يدأ الأشياء المحتملة والأشياء فلما بلغ عمر بلغ بلغه شأن هذا صبيغ استدعاه ولما جاء جلس قال من انت قال انا عبد الله صبيغ قالوا انا عبد الله عمر وكان عمر قد عد له على النخل واخذ العرجون يضرب به على راسه ضربه, ضربه ضربه حتى سال الدم قال حسبك يا امير المؤمنين قد ذهب والله الذي في راسي خلاص ثم نفاه منع عمن الكلام ومقاطعه كامله وغربه عن بلده وابعده عن اهله وحكم عليه نفاه وحكم عليه أن يهجر. فما كان أحد في عهد عمر يعني تجر إنه يطلع بدعة. بعد عمر رضي الله عنه يكسر الباب ولا يفتح يكسر الباب كما في حديث حذيفة كسر الباب بمقتل عمر رضي الله عنه ودخلت الفتن على المسلمين خرجت نابتة القدرية ونابتة الخوارج. لكن الصحابه كانوا لها بالمرصاد يعني مثل عبد الله بن عمر موقفه من القدريه واضح جدا يعني صارم صارم هم بريء أنا بريء منهم هم بريئون مني ما ما في علاقه عباده بن الصامت رضي الله عنه الصحابي اخر كان له موقف حاسم من اهل البدع في القدر فإنه قال له فانه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ثم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني من مات على غير هذا فليس مني رواء داود صحابة حجر من المعاصرين الالباني وحققوا المسند في رواية الترمذي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فإن مت على غير هذا دخلت النار رواه الترمذي وهو حديث صحيح مضى معنا في الإمام بالقدر, أن له, الإمام بالقدر أن له أربع مراتب أربع مراتب علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده للاحداث والأقدار وكل شيء احصيناه في إمام مبين وفي اللوح المحفوظ وكتبنا في الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثه عبادة الصالح من مقصود بالذكر اللوح المحفوظ هنا في هذه الآية والإمام المبين اللوح المحفوظ وكذلك كتاب كتاب المبين الله سبحانه وتعالى أجرى القلم على اللوح المحفوظ بكتابة ما هو كائن وكل ما يجري في هذا الكون صادر عن إرادته ومشيئته الدائرة بين رحمته وحكمته كل ما يقع في هذا الكون صادر عن إرادته ومشيئته الدائرة بين رحمته وحكمته وكل ما يقع في الكون مطابق لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يخرج عنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يخرج عن ارادته شيء ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله ما, أشركوا ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد وعباد مشيئة العباد داخل في مشيئة الله وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين كل ما يجري من خير أو شر أو كفر أو نفاق أو طاع أو معصية كله شاءه الله قدره سبحانه وتعالى حكم عظيمة إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل طيب ما يخرج العباد عن هذا ما أخطأت لم يكن ليصيبك لي وما أصابك لم يكن ليخطئك لي لو مت على غير هذه العقيدة قال لدخلت النار فهذا جزم بان منكر القدر في النار من انكر القدر فهو كافر لانه مكذب بالقران الله يقول كتبنا وامر هو هذا يقول ما كتب ولا خلق ولا شاء ولا علم ولا هذا في النار اذن من عظمه الله انه قادر على تعذيب كل اهل السماوات والارض ولو عذبهم عذبهم وغير ظالم لهم الحديث السابع عشر يد الله ملء لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفقه سبحانه وتعالى الله ينفق ينفق أرأيتم ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وقال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع سبحانه حديث عظيم من احاديث عظمه رب العالمين رواه البخاري ومسلم وفي روايه لهما يمين الله ملأ ملأ ملأ ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الاخرى الفيض او القبض يرفع ويخفض رواه البخاري ومسلم هذا الحديث يدل على كمال ملك الله كمال ملك الله وجوده وإحسانه وقدرته وعظمته وأن خزائنه ملأة وأن ملكه تام وأن ما عنده لا ينفد ما عندكم ينفد وما عند الله باق له خزائن السماوات والأرض مهما أنفق مهما أعطى سبحانه لا ينقص ما عنده شيء لا ينقص مما عنده شيء كم ينفق ربنا كل يوم كم ينفق كم يعطي كم الأموال والصحة والأولاد والجاه والكم؟ وما نقص شيء مما عنده سبحان الله عظم عظم هذا يملأ قلب المؤمن يعني يملأ قلب المؤمن تعظيما لربه هذه النصوص هذه النصوص التي نحتاج إلى الإيمان بها والتأمل فيها لتزيدنا تعظيما لربنا. وقد قلنا يعني ما في واجب يترك ولا معصية تعمل إلا من نقص تعظيم الله في نفوسنا. وما قدر الله حق قدره. لو قدر الله حق قدره ما أشركو. ما قالوا الكلام الذي يقولونه ما أنزل الله على بشر من شيء ما جحدوه الحديث هذا فيه بيان أن كل شيء يعني كل عطية كل خير في الكون هذا مصدر من الله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يعني حتى هذا المطر هذا كله من عند الله وأن الله عز وجل لو اجتمع عباده أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر كما مر معنا في حديث مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام يد الله ملأه يد الله ملأ شوف ليحضر الايمان بهذا الامام بهذا يدفع إلى سؤال الله ايما سؤال, أيما سؤال أيما سؤال إذا يده ملأ اسأل اسال اسأل, اسأل ما في سقف للمطارب يعني دامت مباحات وحلال اسأل اسأل ترى يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ملأ شديدة الامتلاء بالخير الكثير أرزاق عطايا يغيضها لا يغيضها يعني لا ينقصها لا ينقصها ما ينقص مما عنده شيء سحاء يعني دائمة العطاء هذا يعني سحاء سحاء دائمة العطاء دائمة العطاء والصب الصب على العباد سحاء الليل والنهار يعني في الليل والنهار. يقال سح الماء إذا انصب من فوق من علو وارتفع إلى حد السيالان فيد الله تعطي عن ظهر غنى جزيلة لا مانع لما اعطى الآن لما قال سحاء وعرفنا السح الانصباب من علو الانصباب من علو ماذا يعني السهولة؟ لان ما ينزل الشيء من أعلى ينزل بسهولة يتدفق فالله يصب على العباد صبا يعطيهم يغدق عليهم يرزقهم ويعافيهم والدنانير والدراهم والذهب والفضة واللباس والصحة والأولاد والزوجه والعطاء والمساكن والدواب والأعمال والزرع والزروع والثمار كل شيء متى متى متى يمتنع العطاء اما ان يكون واحد ما عنده شيء يده فارغه او عنده بس بخيل والله عز وجل يده ملأ وهو كريم سبحانه يد الله سحاء تعطي في الليل والنهار ما نقص شيء مما عنده ما نقص بعض ما تقدم مستفاد من شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله للسفارينية الله عز وجل له الجود الكامل والإحسان ويعطي من خزائن التي عنده عنده خزائن عنده خزائن يعني ما نراها ما نعرف ما نحن لا نراها ورد طلعنا عليها لكن الله أخبرنا عنها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن خزائن ولله خزائن السماوات والأرض خزائن فله الغنى وهو الجواد الكريم المنان صاحب الإحسان يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا حجر عليه ولا منع لعطائه يبسط يديه ويأمر العباد أن يتعرضوا لنفحاته يسألوه فيده سحاء يصب عليهم صبا وخيرهم إدرار واسع العطاء كما ذكر الشيخ سعد رحمه الله في تفسيره الانسان من طبعه البخل والشح يمسك خشيه النفاد قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لمسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قثوره يعني بخيله لو انتم موكلون على خزائن اللي عند الله ما انفقتم لخفتم خفتم من نفاد الحديث هذا فيه اثبات اليدين لله تعالى وانهما مبسوطتان بالعطاء والنعم وهذه من صفات الذاتيه لله يد الله قال في الحديث يد الله يمين الله في الروايه الاخرى قال وبيده الأخرى الميزان الميزان إذن له يدان قال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديا ثنتين وقال بل يداه مؤثنة بل يداه مبسوطة وأجمع السلف على أن لله يدين يجب إثباتهما لله تعالى حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وإجراء نصوص الصفات كما جاءت من غير اعتراض ولا رد ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا نعين كيفية من عندنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير أهل الباطل قالوا اليد النعمة واليد القدرة واليد القوة وفسروها بغير. ما هو معروف في اللغه وما هو ظاهر النصوص في الشرع قول علي صلي والسلام ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والأرض أرأيتم ماذا انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم يغض فانه لم يغض ما في يده كل الذي انفقه عز وجل منذ ان خلق السماوات والارض ما نقص شيء مما عنده لأن الخير كله بيده سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وكيف ينقص من عنده شيء إذا كانت الأمور بالكلمة تخلق كن يعني إيش كن خلاص كن يخلق بالكلمة كن فيكون ما الذي ينقص ملكه ما في شيء يخلق بالكريمة وقوله عليه الصلاة والسلام وعرشه على الماء في الرواية الأخرى عرشه على الماء لما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر أن الله كان عرشه على الماء قبل أن يخلقها أن يخلقه ما، وفي هذا دليل على أن خلق العرش سابق على خلق السماوات والأرض كما في طرح التثريب وفتح الباري فالعرش كان على الماء قبل ابتداء خلق السماء والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ومر معنا في حديث البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء الذكر هذا من أسماء اللوح المحفوظ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر كتبنا في كتبنا المنزلة الزبور من بعد الذكر يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والذي جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وابن العالية وابن زيد أن أنها أرض الجنة أن الأرض هذه أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون وقال بعضهم أرض الدنيا يرثها الله للصالحين فيسلبونها من الكفار وتنتقل للصالحين وفي هذا بيان بطلان من قال إن الأرض لا يرثها من يشاء من الصالحين يعني ان الكفار الذين يصلحون لإدارة الأرض الكفار عمرهم ما صلحوا لإدارة الأرض الكفار إلا ويفسدون في الأرض كفاره بس ماذا تريد؟ يعني أما اما يحرم يحلون الفواحش ويحلون الربا يحلون الخمر ويظلمون ويبغون ويطغون ويسلبون خيرات غيرهم وايش من وين من وين من اين لهم يعني الصلاحيه هذه الصالحون صالحون أصحاب الاعمال الصالحه كفار عمرهم ما كانوا اصحاب الاعمال الصالحه ولو عندهم خير يخلطونه باضعاف اضعاف من الشر لو عندهم أعمال بر يخلطون يكفي الكفر الذي هم عليه والشرك الذي هم عليه وأكبر منكر في الأرض الشرك والكفر ماذا تريد ثم يقال يرثى أن الأرض يرثى من يشاء بعدين عبادي هذا إضافة تشريف صح هل يستحقوا الكفار حتى يفسر انه الصالحون يعني من الكفار الصالحون لإدارة الأرض قال أن الأرض يرثها، فإذا يورث الله يورثها عباده لا هذه إضافة التشريف، ما يستحقها الكفار هذا التشريف. وقوله صلى الله عليه وسلم، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع الميزان العدل. ولماذا يسمى الميزان عدلاً لأنه به يتحقق العدل طيب قال في الحديث الآخر يخفض القسطة ويرفعه رواه مسلم فالله يحكم في خلقه بميزان العدل ويعلم من, ويعلم من هو أهل للرفع فيرفعه ومن هو أهل للخفض فيخفضه فالله يرفع من يشاء ويضع من يشاء يوسع لمن يشاء يضيق على من يشاء وليست التوسيع وليست السعه التوسيع دليلا على الحب ولا ولا التضييق دليلا على الكره فقد يضيق على مؤمن ويوسع على كافر يوسع على كافر اختبارا ابتلان وكذلك يضيق على المؤمن ابتلان ينظر هل يشكر هذا هل يطغى يطغى وهذا هل يصبر ينظر سبحانه وتعالى يعطي وهذا نقول افعاله لا بد فيها من حكمه ما يمكن تكون عبثه عبثيه وهكذا بس لمجرد انه خلقهم يتحكم فيهم كيف يشاء لمجرد انه خلقهم لا افعاله لحكم فلو وسع على واحد اختبار ابتلاء له هل يشكر لو ضيق على واحد اختبار ابتلاء له هل يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن قال من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض اخرين رواه ناجح وحسنه البوصيري وكذلك الالباني وضعف ابن حجر في تغليق التعليق وروي مرقوفا عن ابي الدرداء رضي الله عنه وذكره البخاري معلقا عنه بصيغه الجزم وقوله يخفض ويرفع يعني يخفض الميزان ويرفعه فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح كما في الحديث الآخر يخفض القصط ويرفعه وقيل الميزان القسم بين الخلق فالميزان الذي يخفضه الله تعالى ويرفعه هو الشيء الموزون فالله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن فيه من أرزاق العباد النازله من عنده وأعمالهم المرتفعة إليه فيخفض الميزان تارة بالتضييق في الرزق أو الخذلان بالمعصية ويرفعه تارة بتوسيع الرزق أو التوفيق للطاعة عدلا منه حكمه واشار إلى هذا الخطاب رحمه الله في اعلام الحديث والمفهم القرطبي في المفهم و. النووي على صحيحة مسلم ومن حجر في فتح الباري القصطلاني في إرشاد الساري وصاحب مرقات المفاتيح وقوله صلى الله عليه وسلم في الروايه الأخرى وبيده الفيض أو القبض يرفع ويخفض الفيض او القبض شك من الراوي أو للتنويع يعني ان كلاهما مراد يعني كلاهما من الحديث الفيض والقبض أنه عكس بعض الفيض يفيض يعطي والقبض يمسك فيض الإحسان والعطاء والرزق الواسع والقبض قيل قبض الأرواح بالموت وقيل القبض المنع يعني التضييق في العطاء ويرفع ويخفض يعني يرفع أقواما ويضع آخرين يوسع الرزق على من يشاء يضيقه على من يشاء فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان يد الله عز وجل اليمنى فيها الاحسان الى الخلق والاخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع فاخبر انها سحاء وهذا وان الميزان والعدل يخفض ويرفع فالفضل بيد والعدل بيد وخفضه ورفعه علي وخفضه ورفعه سبحانه وتعالى من عدله وإحسانه وايضا يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان فكل نعمة منه وفضل وكل نقمة منه عدل كما قال تيميه في بنهاية السنة النووية قال ابن القيم رحمه الله يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضل على من يشاء من عباده بيمينه وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء يرفع به من يشاء عدلا منه وحكما لا اله الا هو العزيز الحكيم هو القيوم يقول من القيوم في كلام جميل عن الله عز وجل هو القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به اليه ولا نائب عنه فيعرف حوائج عباده كان جرت عاده الملوك إن عندهم وزراء يرفعون اليه ان هو نفس ما يعرف كل صغيره وكبيرة يرفع اليه ترفع اليه وزير تقرير الله ما عنده وزراء ولا عنده حجاب ولا عنده سبحانه وتعالى ظهير ولا أعوان جنوده مستغن عنهم جنوده يرسل بهم عذابا ويعلمه عن أسباب العذاب ولكن لا غير محتاج للجنود غير محتاج ولا ولي من دونه ولا نائب عنه ولا معين له قال بل قد أحاط سبحانه بها علمه ووسعها قدرة ورحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما ولا يشغله منها شأن عن شأن ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين سبحانه سبحانه إذا إنما أمر إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون هذا في طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. ننتقل الآن للحديث الثامن عشر قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذبه اياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق باهون علي من اعادته هذا الرد يعني وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم ولد ولم يكن لي كفئا احد رواه البخاري وفي روايه فسبحاني ان اتخذ صاحبه او ولدا فالبخاري هذا الحديث القدسي العظيم اشتمل على اصلين عظيمين من اصول التوحيد اولا اثبات البعث بعد الموت والثاني وحدانية الله وتنزيه عن الصاحب والولد واضح شوف العباره الأولى قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إيايا فقوله إيش لا يعيدني كما بدأني انكار. البعث الرد على هذا وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته يعني أنا ما خلقتهم ما كانوا شيئاً طيب أيهما أيها أيها أيها أيها أيها أسهل أيهما أسهل خلق من العدم ولا إعادة بعد الموت إعادة بعد الموت أسهل وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولده وأن الأحد الصمد إلى آخر حديث فإذا الأصل الأول إثبات البعث والأصل الثاني أن الله واحد لا صاحبة له ولا ولد إنكار البعث تكذيب لله لأن الله أخبر أنه سيبعثهم فقال في الحديث كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك فاما تكذيب اي فقوله لن يعيدني كما بداني وقد ذكر الله هذا في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هذا تكذيب البعث قل يحييها الذي انشا اول مرة وهو بكل خلق عليم زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتبعئنا بما عملتم وذلك على الله يسير طيب في الحديث الله ينكر على هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا أمرين ما هما التكذيب والثاني الشتم الشتم التكذيب بالبعث والشتم ما هو الشتم قولهم أن له ولد وصاحبه فالشتم والتنقص يقولون له ولد عيسى عزير الى اخره وصاحبه مريم الى اخره وهو السيد الصمد الغني جميع المخلوقات خاضعه له والولد يكون من من جنس الوالد والله سبحانه ليس له ولد لم يلد ولم يولد ولا له شبيه ولا ند ولم يكن له كفوا احد وشتمني ولم يكن له ذلك واما شتموا اياي فقوله اتخذ الله ولدا شوف لما دخل هذا ابو بكر الباقلاني رحمه الله لما لما كتب ملك الروم للخلفاء المسلمين ارسل لنا أحد من علمائك يعني تناقش لما ارسل واحد من اذكياء العلماء النوابغ ارسل القاضي ابو بكر رحمه الله القاضي هذا لما جاء يدخل طبعا هم قالوا هؤلاء المسلمون لا يركعون لغير الله وكيف أنه يركع هذا جيب مهندس الديكور نزل مستوى الباب صح جابه مهندس الديكور نزل مستوى الباب فأولاك رحمه الله لما جاء وجد الباب ما راح استشيئ دخل بقفاه استدار ودخل بقفاه هذه أول ضربة كده يعني هذه ضربه يعني ضربه في هذه تدخل يدخل بقفاه يعني هذه فيها يعني ازدراء واحتقار بالغه بس خلص هم اللي تسببوا فيها هم السبب هم يتسببوا لما دخل ابو بكر رحمه الله وجد مجلس هذا يعني ملك الروم مليء بالبطارقه ورجال الدين اكبر صليب فيهم توجه كيف حالك كيف الاهل والاولاد كيف الزوجه والاولاد كان مبشر فثاروا عليه ويلك وي وي وي وي ويلك وكفر صاحبنا وكفر صاحبنا هذا لا هذا لا يليق به الزوجة والولد يعني البابا وجماعته ما يتزوجوا يعني فوق مستوى الشهوات قال ويلكم نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد يعني هذه كبسهم كبسة وكتمهم كتمة خلاص ايش وهكذا اهل العلم هكذا العلم فهذا الشتم والتنقص الذي يفعله النصارى بالله يقولون له ولد وله زوجة ليش ابن عمر قال سب ربهم سب ما علم ما علم احد سب الله مثلهم لانه انت لما تقول له زوجة ايش يترتب على هذا كيف ينجب ليش يقتضي هذا شهوة ووطا ووا تعالى الله شوف السب النصارى المسب الله لما يقولوا له زوج ولد قال ابن القيم رحمه الله وهو الصبور على اذى اعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الانسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه يعني يحدث التكذيب الشتم والله حليم يصبر عليهم لو شاء عاجلهم بكل هواني لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران هذا في النونية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحد أصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل أهل الإيمان يبتلون ويشتمون ويؤذون لكن ما أحد أصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعله الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم روح الى بلادهم يجي واحد يقول امطار وخيرات ونباتات وثروات وهو يرزقهم ويعافيهم رواه البخاري ومسلم طيب سنكمل الكلام بمشيئه الله عن شرح الحديث وما يليه من الاحاديث في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد